بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دل رسول ربي صلى الله عليه وسلم حجت آلني دولا غضوة حمراء الأسد يلنتي. غضوة حمراء الأسد دولا قياة Dilbata rasul rabbigege dula hudi ge thani guya burunta jechu guya burunta gedu hudi hudi sibi guya sababni fi al harbi qurayshin qabate gar madina de bi etni war madina la farrabal lesu hede jecha ghani hudi dumay Rahate sahabanga hudi nama الرب أعتمدوه من جربدان أقتيعت لهم في النجليه وده بجرا رسول ربي صلى الله عليه وسلم بلال للابي الأنينين عجيم بلال قرع دويا إلى للابي رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمن نوجيم به نم جياهه يدور في قف حياته رسول ربي للمجدت وردوا لهذه المنفقه إنه كون منافقه كون دابعة خنافقرتني وردوا لهذه المنفقه وفجران ذو لهذه المنفقه كما جدت كما توي وفجدت لنم رسول ربي صلى الله عليه وسلم وردوا لهذه المنفقه لنقبتنيت بيان على بع مسلمتها قافصا علي من نبي طالب <تصفيق> رسول ربي صلى الله عليه وسلم توفيت له خفول لساني مداهي مداه مدا أبو بيان كالكان إساني جفته قرطوي أوهدي سحابا لينهند إساني الرجال إساني مدو قباني مدا سن قسمت لتنينين بيان جتو ربي الآن حال إساني يرو السفؤ أكير الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرف للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم ورى ير رسول ربي اثان يام قواتا يرغمدان ادى اثان أد تيبود ورسن ورغاريدا رب القران من دا بدت اثان كفلجت رب القران تدبتجت رسول ربي صلى الله عليه وسلم اقثمتي ديما حجبوتا حمراء الاسد بكيثن بويا سدي الرسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول ربي ففني اجي رنجي تشاده ابي ابو سفيان ساداته وروا ولين في وجهين كرم مكه فرى ديه رسول ربي صلى الله عليه وسلم حمراء را الاثاد كنا سديتها اني بويا ارباءه غرام مدينه ديه انجو رسول ربي صلى الله عليه وسلم مسلم توني خبا في فتنيت نينجرا نيروس ان اتماعي لجنان لولاف بياني ادوين اسان صداتي كرادة كونس ونقبجة اساني في جيتو سنبودة رسول ربي صلى الله عليه وسلم جاء محرمي كيس وقاء فرفا ابو سلمة من عبد الأسد المخزومي نما شنتم فلنيفي إرقان إيسا نما تليحا ابن خوي اللي دجل اتدولج يعني اررسن ربي صلى الله عليه وسلم اساتو يو نما هدوا لتقبي مدينتي دولوا الافجت كان ابو دا ابو ديميتني ويتى وفرده رسول ربي صلى الله عليه وسلم ارجان سان في في ويتديبو غا هدول رسول ربي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلامة وارفع درجته في المهددين وخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين يا رب أبو سلامة أرى رب يا رب سدركاء إساء الفوت يا رب سبودة اللين مقاري والرد يهم بصيف. يا رب نوفي إساء اللي أرى رب دول عبد الله بن أنيسي توي جيء محرمي وغا افر افر باكيسه رسول ربي عبد الله بن عنيس خالد بن سفيان الهذلي نمجد امو لودي جاني يرغان خالدي كانت يو نمولتقبي مدينه دوله اهججه كانا تغاني رسول ربي يرغاني كانت امه اسات الله بن عنيس يخوني خالد بن غا ان اس اجي سي تننجي درا نم نين ولدتي ابي مدينه ان دولو هدو سن عبد الله بن انيسي در مدينه دي رسول ربي صلى الله عليه وسلم غم مدن غم ما جدانين الوجه افلح الوجه جدانين جيتو الله عليه يرغانا رسول ربي عبد الله بن عنيس كانا ولا وفي كنني في اكن اجنين في آيه بيني وبينك يوم القيامة ولنت جدتي يا في جدوت هي تتملكت نحاتات اقول ان ولا وفي كنني بتو عبد الله بن عنيس يكوني دعيتن الجنان ولن سن الله اسم وجه اولا مت اكست رسول ربي قرقاً دا آخرها دي الله <سؤال> في عبدالله بن أنيسي كن ربنا الآن من اللي وردك وجاء دين الإسلام قناة أردك مهاتاتسو وجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته